الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدنا ذا ملئة 119. وعرسا شديدا وشهبا 110. وأنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا 112. لا ندري شرى أريد بما في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأن من الصالحين ومن دون ذلك كنا طرائق قديدا وأن ظنن وَأَنَّا لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ 119. فلا يخاف بخسا ولا رهقا 110. وأنا منا المسلمون ومنا القاسقون 111. فمن أسلم تحروا رشدا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 وَمَن يُعْرِضْ عن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوكَ ذُكًى يَكُونُونَ عَلَيْهِ لَفَزَ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لا كم ضرروا ولا رشدا قل إني ليني يجيرني من الله أحد وللأجد من دونه ملتحدا إلا بلاغ من الله ورسالته وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ 119. ألمون من أضعف ناصرا وأخل عددا 110. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا